كُلَّمَا نَقَصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ إِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ كَانَتْ في هذه الحق ومن ويضة وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق